اليوم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبي موسى على رجل من الأنصار يدعى أبو أمامه فوجده في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمامه ما الذي أجلسك في المسجد على غير موعد صلاة يعني الآن ما في موعد صلاة وأنت جالس في المسجد قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون حتى الصحابة كانوا مهمومين حتى الصحابة كانوا يعانون الديون والضيق لست وحدك لست وحدك في ضيق الصحابة كانوا يعانون يدخل النبي فيجده في المسجد وانظروا إلى أبي أمامة لما شعر بضيق الدين وين هرب هرب إلى الأغنياء هرب إلى ملوك الدنيا هرب إلى الناس هرب إلى الله فر إلى الله جاء إلى المحراب جاء إلى المحراب لماذا؟ لأن أبي أمامه علم أن المحراب هو مكان تفريج الهموم تخيل أنك تجلس في بيت من؟ أنت تجلس في بيت الغني أنت تجلس في بيت ملك الملوك من يهب الصغير والكبير من يهب الذكر والأنسة من يهب الفقير والغني من يهب الملك والمملوك من يهب المسلم والكافر أنه الله أنت تفر إلى الله تأتي إلى بيت الغني ليعطيك لما أصاب بديق قرع إلى بيت الله قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أمامة يا أهل الديون يا أهل الديق يا أهل الهموم يا من ضاقت عليكم الدنيا بما رحبت اسمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أمامة أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إلى البشراء قال إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني أعود بك من الهم ومن الحزن وأعود بك من العز ومن الكسل وأعود بك من الجبن ومن البخل وأعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال يقول أبو أمامة فقلتها في الصباح فوالله ما حل المساء والله ما حل المساء الا وقد اذهب الله عني همي وقضى عني ديري فقد قف على باب الله فقد اطلب من الله انت بمجرد ان تقول يا الله بمجرد ان تقول يا رب يقول الله لك لبيك عمدي لبيه رب ما أحلمك رب ما أعلمك رب ما